وَنَمِن دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب بدين وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ بِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُم مَّبِيعُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ من الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ من الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مبين إِنَّ أَصَضْنَا عَنْهُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَمٍ مَعْدُودَةٍ لَا يَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزع ماها منه إن هو ليبوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضرّاء نستف لا قولا السيئات عني لا يقولن ما ذهب السيئات عنني إنّه لفرح فقور إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم عفرة لهم عفرة وأجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُحَاء إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ يَضَغْضُك أَنْ يَقُولُوا أَلَئِن قُلْتَ لَنُزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَكَ مَلَكٌ إِنْ نَمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ